فَلَم م جَ أَأَمّ نَاجَعَنَا عََ ف سَافِ لَه وَأَم طَرنَا عَيهَا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 خَافُ عَلَيكُ مَا ذَبَ يَوومِ مُحطُ وَيَا قَوْمِ أَفُولِمِك يَالَ وَلِمزَانَ بِالكِستُ وَلَا تَبَن خَصُ سَأَشأَهُم وَل تَ ورثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ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 قلت وإليه أنيب